ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لك فأرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات نعيم ولو أنهم قام التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمم ذَلِكَ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا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 انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا مَنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ لا خِلِّ وَعْمِ الْصَالِحَنَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَقَدْ خَزَنَ مِثَاقَ بَنِي إسْرَأَلْ سَلَّمَ إلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا كُلَّمَا جَاءُوا مُرْسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى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 عَمُوٌّ وَصَمُو كَثِيرٌ مِنْهُمْ